ا ل أ ص ل الثاني م ع ر ف ة دين ا ل إ س ل ا م ب ا ل أ د ل ة وهو الاسلام ت س ل ل ه بالتوحيد والنقياد ا له ب ا ل ط ا ع ة والبراء ة والخلوص من الشرك و أ ه ل ه بسم الله الحمد ل ل ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله تقدم معنا في الدرس الماضي أ خ ذ ن ا أ ق س ا م الدعاء وقلنا أن الدعاء ي ن ق س م إ ل ى قسمين دعاء ع ب ا د ة ودعاء مساله دعاء ا ل ع ب ا د ة هو دعاء بلسان الحال ودعاء ا ل م س أ ل ة دعاء بلسان المقال وقلنا دعاء ا ل ع ب ا د ة صرفه لغير الله شرك أ ك ب ر كمن صلى وصام و ح ج لغير الله ودعاء ا ل م س أ ل ة ي ن ق س م إ ل ى قسمين فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله صرفه لغير الله شرك قلنا مثل يعني طلب الرزق من النبي صلى الله عليه وسلم أ و الولد وما لا ذلك وفيما يقدر عليه المخلوق يصح ب أ ر ب ع ة شروط أ ن يكون حي وحاضر وقادر وسبب وقلنا مثل الدعاء ا ل ا س ت ع ا ن ة و ا ل ا س ت ع ا ذ ة و ا ل ا س ت غ ا ث ة و ا ل ش ف ا ع ة طيب و أ خ ذ ن ا أ ق س ا م الخوف أ ن الخوف ينقسم إ ل ى ثلاثه اقسام خوف واجب صرفه لله من صرفه لغير الله فهو مشرك شرك أ ك ب ر وخوف ع ب ا د ة وتعظيم وسر وخوف محرم كالقنوط من ر ح م ة الله و ط ا ع ة المخلوق في م ع ص ي ة الخالق وخوف طبيعي لا يلام عليه العبد كالخوف من النار واللصوص و ا ل طاعه الطريق و أ خ ذ ن ا أ ن الذبح ينقسم إ ل ى قسمين أ و إ ل ى ث ل ا ث ة اقسام لا إ ش ك ا ل ذبح لله هديم اضاحي و ع ق ي ق ة وذبح شرك أ ك ب ر لغير الله م ح ب ة وتعظيما كالذبح للجن و ا ل أ ص ح ا ب القبور وذبح جائز ش ا ت اللحم والاتجار و ك ر ا م الضيف و أ خ ذ ن ا أ ن النذر ينقسم إ ل ى قسمين نذر لله ونذر لغير الله و سوف ي أ ت ي معنا تفصيل النذر إ ن شاء الله في كتاب التوحيد أ ي ض ا أ خ ذ ن ا التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع ا ل ث ق ة به و ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب و أ ق س ا م التوكل إ ن شاء الله أ ي ض ا ت أ ت ي معنا في كتاب التوحيد أ ن التوكل ينقسم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م بعد هذا أ خ ذ ن ا ا ل خ ش ي ة هي خوف لكن خوف بعلم هي الخوف المبني على العلم بعظمه من يخشى و كمال سلطانه و قلنا أ ن ا ل س ا ئ ر ل ل ه لا بد يجمع بين الخوف و الرجاء و بهذا بفضل الله انتهينا من ا ل أ ص ل ا ل أ و ل اليوم إ ن شاء الله الدرس هو ا ل أ ص ل الثاني من ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة ا ل إ س ل ا م قال ا ل إ س ل ا م هو الاستسلام لله بالتوحيد و الانقياد له بالطاعه و البراءه من الشرك و اهله هذا تعريف الاسلام ان تسلم امرك لله سبحانه و تعالى لان انت عبد و العبد لا بد ان يسلم للسيد و السيد الله كما قال النبي صلى الله عليه و سلم الاستسلام لله بالتوحيد و الانقياد لا بد من عمل له بالطاعه لا بالمعصيه و البراءه من الشرك و اهله تقدمت معنا في المسائل الثلاثه ان البراءه من الشرك و اهله تكون بالقلب و اللسان و الجوارح ثم الامام محمد ذهب ا يقول مراتب الدين ثلاثه فاذا سئلت ما هي مراتب الدين تقول ثلاثه اسلام وايمان واحسان وكل مرتبه لها اركان وبدا هو بالاسلام وثنى بالايمان وثلث بالاحسان نعم وهو ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان وكل مرتبه لها اركان فاركان الاسلام خمسه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 وقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ه من الخاسرين نعم ودليل الشهاده قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه و أ و ل و العلم قائما بالقسط لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إ ل ا الله لا إ ل ه نافيا جميع ما يعبد من دون الله إ ل ا الله مثبتا ا ل ع ب ا د ة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أ ن ه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني وقوله قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم أ ن لا نعبد الا الله ألا نعبد إلا الله ولا نعبد نشرك به ش يقول ئ ا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله دون تولوا يتخذ من فإن ف و اشهدوا ا بأننا معنى س ل يقول م م و ن ش ه ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله لا معبود بحق إ ل ا الله ولا بد أ ن ا ل ش ه ا د ة تتضمن نفي و إ ث ب ا ت كفر بالطاغوت و إ ي م ا ن بالله سبحانه وتعالى ولذلك قال تفسير ه الذي وضح ه و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م لابيه وقومه إ ن ن ي براء مما ت ع ب د و ا هذا معنى لا إ ل ه إ ل ا الذي فطرني أ ي إ ل ا الله سبحانه وتعالى إ ذ ن ش ه ا د ة ا ل إ خ ل ا ص لا بد تتضمن نفي و إ ث ب ا ت كفر و إ ي م ا ن وسوف ي أ ت ي معنا من كلام ا ل إ م ا م حمد ا ل و ه ب رحمه الله يقول لا بد من الكفر ا ك ف ر اولا قبل ا ل إ ي م ا ن بالله الكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ف إ ن شك يقول محمد عبد ا ل ل ه ب رحمه الله, الله فالكفر بالطاغوت او توقف أ و تردد ليس بموحد إ ذ ن ش ه ا د ة ا ل إ خ ل ا ص لا بد تتضمن نفي و إ ث ب ا ت ولذلك قال في معنى لا إ ل ه إ ل ا الله لا معبود بحق هذا دليل أ ن كل ما يعبد من دون الله عبادته ب ا ط ل ة والمستحق ل ل ع ب ا د ة هو الله سبحانه وتعالى ل أ ن ه لو قال معنى ش ه ا د ة لا إ ل ه الا الله لا معبود إ ل ا الله كان بهذا الكلام يصحح كل ما يعبد من دون الله لكن عندما قال بحق هذا دليل أ ن ه يكفر بجميع ما يعبد من دون الله لا معبود بحق إ ل ا الله طيب ولو قال معنى لا إ ل ه إ ل ا الله لا رب بحق إ ل ا الله يصح كلام هذا صحيح لكن هذا ليس تفسير لا إ ل ه إ ل ا الله وهذا توحيد ا ل ر ب و ب ي ة أ ق ر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم و تقدم معنا ا ل خ ص و م ة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفار الذين بعث فيهم في توحيد ا ل أ ل و ه ي ة ولا أ ن ت م عابدون ما أ ع ب د ولا أ ن ا عابد ما عبدتم ثم استدل بقول الله سبحانه وتعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا إ ل ى ك ل م ة س و ا ء بيننا وبينكم هذه ا ل آ ي ة فيها دليل على تحريم التقريب بين ا ل أ د ي ا ن اليهود والنصارى الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذين في زمننا اليوم بلغتهم ا ل د ع و لم ا يدخلوا في الدين مسلمين أ م كفار كفار حتى و إ ن كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام والدليل هذه ا ل آ ي ة قل يا أ ه ل الكتاب تعالوا إ ل ى ك ل م ة سوائم بيننا وبينكم أ ن لا نعبد إ ل ا الله ولا نشرك به شيئا ثم قال في آ خ ر ا ل آ ي ة فان تولوا فقولوا اشهدوا ب أ ن مسلمون ويعني هم إ ذ ا لم يدخلوا في دين محمد عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هم كفار والنبي صلى الله عليه و سلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا كان من أ ه ل من اهل النار و قال الله سبحانه و تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب اذن دين باطل لان عندما بعث النبي صلى الله عليه و سلم نسخ كل دين كان قبل صحيح نعم إ ذ ن عموم ب ع ث ة النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن كل نبي كان يبعث قوم خاصة وبعث الى ق و م خ ا ص ة وبعثا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى الناس ك ا ف ة بل إ ل ى الثقلين الجن و ا ل إ ن س وهذه ا ل آ ي ة تدل على تحريم التقريب بين ا ل أ د ي ا ن نعم ودليل ش ه ا د ة أ ن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جا ء ك م رسول من أ ن ف س ك م ع ز ي ز علي هما عن ادم ح ر ي ص عليكم ه ر ي س عليكم بل منين رؤوف رحيم في ه ذ ه ا ل آ ي ة أ ك د الله سبحانه وتعالى ه ذ ه ا ل آ ي ة بثلاث مؤكدات ا ل ق س م المقدر و ا ل ل ا م ق د لقد جا ا ك و م رسول من انفسكم يعني من البشر مثلو مثلكم و أ م ر الله سبحانه وتعالى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن يؤكد للناس هذه ا ل ب ش ر ي ة بقوله سبحانه وتعالى قل إ ن م ا أ ن ا بشر و أ ك د هذه البشريه بقوله مثلكم وتميز عنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن ه يوحى إ ل ي ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م يعني من البشر مثل مثلكم ليس له شيء من خصائص الربوبيه وفي ق ر ا ء ة لقد جاءكم رسول من انفسكم يعني من أ ش ر ف ك م و أ ف ض ل ك م عزيز عليه ما عنتم أ ي يشق عليه ما يشق عليكم حريص عليكم أ ي حريص على هدايتكم فهو عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يجمع بين دفع المكروه الذي أ ف ا د ه قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم و جلب المحبوب الذي أ ف ا د ه قوله سبحانه و تعالى حريص عليكم ثم قال الله سبحانه و تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم تقديم ما من حق ا ل ت أ خ ي ر يدل على الحصر يعني بغير المؤمنين هو عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ليس رؤوفا رحيما و الدليل قوله تعالى محمد رسول الله و الذين معه أ ش د ا ء الكفار رحماء بينهم نعم كم من الشيوخ و طيب انهم يتقاربوا اليوم و معنى شهاده ان محمدا رسول الله طاعته فيما امر و تصديقه فيما اخبر و اجتناب ما نهى عنه و زجر هذا مقتضى لا إ ل ه إ ل ا الله مقتضى ان محمدا عبده و رسوله مقتضى شهاده ان محمدا عليه الصلاه و السلام عبد لا يعبد و ا رسول الله كذب عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ و ل ا أ ن ن ط ي ع و في كل ما أ م ر به عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ل أ ن ه مبلغ عن الله والثاني طاعته فيما أ م ر والثاني ت ص د ي ق فيما أ خ ب ر عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ذ ا كل ما أ خ ب ر به النبي صلى الله عليه و سلم هو الصادق المصدوق عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لا بد أ ن يصدق حتى و إ ن كان يعني بعض ا ل أ ش ي ا ء لا يمكن يتصورها العقل مثلا لا بد أ ن يصدق يقول آ م ن ا و صدقنا و سلمنا نعم مثال و قال ستفترق امتي إ ن ك م سترون ربكم و ما لذلك من ا ل أ ح ا د ي ث ان نصدقوا في كل ما أ خ ب ر به عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الثالث اجتناب ما نهى عنه و زجر يعني تجعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم في جانب و أ ن ت في جانب آ خ ر والرابع الا يعبد الله سبحانه وتعالى إ ل ا بما جاء عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا رد على على ا ل م ب ت د ع نعم ودليل ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أ م ر و ا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا ا ل ص ل ا ة ويؤتوا ا ل ز ك ا ة وذلك دين ل ق ي م ه وما أ م ر و ا الا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء مقبلين إ ل ى الله مدبرين عن الشرك وقلنا هذا معنى الحنيف هو الذي دائما يرجع ل ل ت و ح ي د ويبتعد عن الشرك ويقيم ا ل ص ل ا ة ويؤتى ا ل ز ك ا و ذلك دينه القيمه ا ل م ل ة ا ل م س ت ق ي م ة التي ل ع و ج ا ي فيها ولا خلل نعم ودليل الصيام قوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من لعلكم تتقون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم كيف فرض الله أ ع ل م الله سبحانه وتعالى ع ل م ن انه أ فرض عليهم الصيام لكن لم يعلمنا كيف فرض ان ه منهم من كان يصوم ع ا ش و ر ا وما لذلك لعلكم تتقون تجعلون بينك وبين عذاب الله وقايا بفعل ا ل أ و ا م ر واجتناب النواهي على علم وبصيره اذن التقوى معنى التقوى أ ن تجعل بينك وبين عذاب الله و ق ا ي ة ل ف ع ل ا ل أ و ا م ر و ا ش ت ن ا ب النواهي على التقوى أ ن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه فعل الاوامر و ا ش ت ن ا ب النواهي على علم وبصيره نعم ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إ ل ي ه سبيلا ومن كفر فانه ن ع م هذا الدليل الركن الخامس من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م دليل الحج نعم نقط طيب نراجع ا خ و ا ن ن ه ايش اخذنا اليوم ها يا اخواننا اللي درسوا نحن ا نريد الجدد وين الجدد ها يا خ و ا ن ن ا نعم الشيخ معنى لا إ ل ه إ ل ا الله لا رب بحق إ ل ا الله صحيح لا هذا توحيد ا ل ر ب و ب ي ة لا يكفي نعم لا معنى لا معبود ة بحق طب لو قلنا معنى لا إ ل ه إ ل ا الله لا معبود ة إ ل ا الله يكون الكلام صحيح ها أ خ و ا ن لو قال معنى ش ه ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله لا معبود ة إ ل ا الله لا معبود ة إ ل ا الله ليس بصحيح ل أ ن ه لو قال لا معبود إ ل ا الله معنى هذا نصحح كل ما يعبد من دون الله يعني قال كل معبود فهو إ ل ه لو قلت لك كل معبود هو إ ل ه صحيح لا ما ي ص ح إ ذ ن لا يمكن حتى نضيف بحق ل أ ن ه بحق خرج به ما يعبد من دون الله كل ما يعبد من دون الله عبادته باطل صحيح نعم طيب نعم الاسلام عرفه ا ل إ م ا م احمد و اهاب رحمه الله و الاستسلام لله بالتوحيد و الانقياد له ب ا ل ط ا ع البراءه من الشرك و أ ه ل ه كم مرتبه مراتب الدين ث ل ا ث ة و هي ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن و كل مرتبه لها أ ر ك ا ن نعم ما اسمع ش ي ئ التقوى هي أ ن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه بفعل ا ل أ و ا م ر واجتناب النواه ي على علم و ب ص ي ر ة نعم ا ش ه ا د ه فيها النفي اي نعم أ ن ش ه ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله لا بد تتضمن نفي و إ ث ب ا ت كفر و إ ي م ا ن فمن يكفر بالطاغوت هو يؤمن بالله إ ن ن ي براء مما تعبدون إ ل ا الذي فطرني لا إ ل ه نافيا جميع م ع اعبد من دون الله إ ل ا الله مثبتا ل عباد لله و ا ح د إ ذ ا لا بد ان ل ش ا ه د تضم النفي و إ ث ب ا ت نعم نعم ا ل ش ا ه أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م خ م س ة نعم غيره、هاش. طيب أ و ل ا أ ك د الله سبحانه وتعالى هذه ا ل آ ي ة بثلاث مؤكدات ثانيا يعني من البشر ليس له شيء من خصائص ا ل ر ب و ب ي ة وفي ق ر ا ء ة من أ ن ف س ك م يعني من من أ ف ض ل ك م نعم و أ ت ق ا ك م وكذا طيب عزيز عليه ما عنتم أ ي يشق عليه ما يشق عليكم حريص عليكم أ ي على هدايتكم فهو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ر ح م ة الله سبحانه وتعالى بنا أ ن كان هذا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام موصوف بهذا الوصف يشق علي ه كل ما يشق علينا فهو باذل غ ا ي ة الجهد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في دفع المكروه وباذل غ ا ي ة الجهد في جلب المحبوب الذي أ ف ا د قول ه تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم تقديم من ح ق ا ل تاخير يدل على الحصر يعني بغير المؤمنين ليس رؤوف الرحيم محمد رسول الله والذين معه شدع ا الكفار رحماء بينهم نعم قل يا اهل الكتاب هذه ا ل آ ي ة فيها بين ا ل أ د ي ا ن و أ ن كل من بلغته د ع و ة النبي صلى الله عليه و سلم سواء كان يهودي أ و نصراني أ و غيره و لم يدخل في دين النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فهو كافر كائنا من كان نعم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 ا ل إ ي م ا ن لغه هو ا ل إ ق ر ا ر و التصديق و شرعا قول باللسان و اعتقاد بالقلب و عمل بالجوارح و ا ل أ ر ك ا ن يزيد ب ا ل ط ا ع ة و ينقص بالمعصيه كم شيء نواف خ م س ة أ ش ي ا ء إ ذ ن ا ل إ ي م ا ن شرعا لا بد من خ م س ة أ ش ي ا ء إ ذ ا اختل واحد من هذه ا ل خ م س ة هذا ليس ب إ ي م ا ن عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة قول و عمل و اعتقاد يزيد و ينقص قول باللسان و اعتقاد بالقلب و عمل بالجوارح و ا ل أ ر ك ك ا ن يزيد بالطاعه و ينقص ب ا ل م ع ص ي ما هو الدليل على هذه الخمسه ة اخوان أ نعم الحديث قال فاعلاها قول إ ذ ن هذا دليل أ ن ه قول و أ د ن ا ه ا إ م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق هذا عمل الجوارح و الحياه عمل القلب أ ي ك م زادته هذه إ ي م ا ن ا هذا دليل ان ا ل إ ي م ا ن يزيد و إ ذ ا كان يزيد لابد ينقص و جاء نقصان الدين مصرحا به في قول النبي صلى الله عليه و سلم ما ر أ ي ت م ن ناقصات عقل قال و دين إ ذ ن الدين ينقص إ ذ ن هذا الدليل على ا ل خ م س ة فعلاها قول لا إ ل ه إ ل ا الله أ ي ك م زادته هذه إ ي م ا ن ا و إ ذ ا يزيد ينقص و جاء النقصان مصرحا به في قول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ما ر أ ي ت من ناقصات عقل و دين إ ذ ن ا ل إ ي م ا ن قول وعمل و اعتقاد يزيد و ينقص طيب يقول بلسانه و لا يعتقد بقلبه فهذا مؤمن ما هو منافق طيب يعتقد بقلبه و لا يقول بلسانه مؤمن كافر مثل أ ب و طالب كان يعتقد بقلبه و لكن لم يصرح بلسانه صح نعم يزيد بالطاعه و ينقص ب ا ل م ع ص ي أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن كم س ت ة ا ل أ و ل ا ل إ ي م ا ن بالله لو س أ ل ن ا س ا ئ ل و قال كيف أ ك و ن مؤمن بالله قلنا لا بد أ ن تؤمن بربوبيته و أ ل و ه ي ت ه و أ س م ا ئ ه و صفاته و تؤمن بوجود الله سبحانه و تعالى إ ذ ن ا ل إ ي م ا ن بالله يتضمن ا ل إ ي م ا ن بربوبيته و أ ل و ه ي ت ه و أ س م ا ء ه وصفاته و ا ل إ ي م ا ن بوجود الله ل أ ن هناك من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أ ص ل ا ما هي ا ل أ د ل ة على وجود الله قال ا ل أ د ل ة على وجود الله أ ر ب ع ة العقل والحس و ا ل ف ط ر ة والشرع إ ذ ن ا ل أ د ل ة على وجود الله العقل فالعقل يستحيل أ ن يتصور وجود مخلوق بلا خالق أ م خلقوا من غير شيء أ م هم الخالقون طلوع الشمس و غروب الشمس و المجرات و البحار و ا ل أ ن ه ا ر و ا ل أ ش ج ا ر و تعاقب الليل و النهار هذه كلها أ د ل ة تقدمت معنا في ا ل آ ي ة من آ ي ا ت الليل و النهار إ ن هذه ا ل آ ي ة فيها دليل عقلي و دليل نقلي على وجود خالق واحد مدبر سبحانه و تعالى العقل الثاني الحس تكون في كرب و ش د ة ترفع يديك ل ل س م ا ء وتقول يا رب يا رب يا رب تجد هذا الكرب ها يرتفع ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى هذا دليل حسي قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا نزل الغيث الثلاثه الذين أ ط ب ق عليهم الغار أ خ ذ و ا يدعون و إ ذ ا ب ا ل ص خ ر ة تنفرج وهم يروا هذا ا ل ص خ ر ة هذا دليل حسي على وجود الله سبحانه وتعالى ا ل ف ط ر ة كل مولود يولد على ا ل ف ط ر ة ف أ ب و ا ه هو د ا ن ي ونصران مجلسان الرابع الشرع و أ د ل ة الشرع ك ث ي ر ة بل ابن القيم رحمه الله يقول ما من آ ي ة في كتاب الله إ ل ا وفيها دليل على التوحيد لا تخلو منه آ ي ة التوحيد نعم ثم بعد هذا قال ان تؤمن بالله وملائكته كيف يكون ا ل إ ن س ا ن مؤمن ب ا ل م ل ا ئ ك ة قال نؤمن أ ن ه م عالم غيبي يعلمون الغيب لا قل لا يعلم من في السماوات و ا ل أ ر ض ا ل غ ي ب ة إ ل ا الله عالم غيبي غابوا عنا لا نراهم عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى منه يطيعون الله ولا يعصونه لهم أ ر و ا ح و أ ج س ا د وعقول وقلوب لهم أ ر و ا ح روح القدس مثلا و أ ج س ا د جاعل ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا أ ل ي ا ج ن ح ة مثنى وثلاث وربع لهم أ ر و ا ح و أ ج س ا د وعقول ما هو الدليل أ ن للملائكه عقول وقلوب الدليل قول الله سبحانه وتعالى حتى إ ذ ا فزع ن قلوبهم هذا دليل لهم قلوب قالوا ماذا قال ربكم إ ذ ن ي س أ ل و ن ويجيبون هذا دليل لهم عقول طيب نؤمن بكل ا ل م ل ا ئ ك ة إ ج م ا ل ا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أ س م ا ئ ه م مثل جبريل وميكائيل و إ س ر ا ف ي ل وملك الموت وصفاتهم لا يعصون الله ما أ م ر ه م و أ ع م ا ل ه م مثل جبريل موكل بالمحي و ملك الموت قبض ارواح الخلق و ا ل أ خ ب ا ر التي جاءت عنهم إ ج م ا ل ا و تفصيلا طيب الثالث ا ل إ ي م ا ن بالكتب نؤمن ب أ ن ه ا كلام الله سبحانه و تعالى منزله لا م خ ل و ق ة و أ ن الله سبحانه و تعالى أ ن ز ل مع كل رسول كتاب و الدليل لقد أ ر س ل ن ا رسلنا بالبينات و أ ن ز ل ن ا معهم الكتاب نؤمن بكل الكتب إ ج م ا ل ا و بما علمنا الله سبحانه و تعالى من أ س م ا ئ ه ا و أ خ ب ا ر ه ا و أ ح ك ا م المعلم تنسخ و أ ن ا ل ق ر آ ن نسخ ا لتلك الكتب و م ه ي م ي ن علي ه قلنا ع ن د ما ب ع ث علي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل سلام نسخ كل شريع ة كانت من قبل و قال من أ س م ا ء ا ل ك ت ب التي علمنا الله سبحانه و تعالى ا ل ق ر آ ن و ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل و ا ل زبور و صحف إ ب ر ا ه ي م و صحف موسى عليهم ا ل ص ل ا ة و السلام الإيمان بالرسل نؤمن ب أ ن ه م بشر ليس لهم شيء من خصائص ا ل ر ب و ب ي ة و أ ن الله أ ر س ل ه م و أ و ح ى إ ل ي ه م و أ ي د ه م ب ا ل آ ي ا ت و أ ن ه م عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام أ د و ا ا ل أ م ا ن ة ونصحوا ا ل أ م ة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده ونؤمن بهم إ ج م ا ل ا و ب م ع ل م من الله سبحانه وتعالى من أ س م ا ئ ه م و أ خ ب ا ر ه م و ا ل آ ي ا ت التي أ ي د ه م الله سبحانه وتعالى بها و أ ن أ و ل ا ل أ ن ب ي ا ء آ د م و أ و ل الرسل نوح وخاتم ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طيب بعد هذا ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر قال ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م ال تيميه رحمه الله في ا ل ع ق ي د ة ا ل و ا س ط ي ة ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر يتضمن ا ل إ ي م ا ن بكل ما يكون بعد الموت خ ر وقبض ج الروح و ا ل م ل ا ئ ل ه ا و ص ع و د ا به السماء ل و تفتح وتغلق باب و السماء ثم عودتهم بها ل ل ج س د ا س م ع ق ر آ ن عالم وسؤال الملكين وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث والنشور والجزاء والصراط و ا ل ج ن ة والنار و ا ل ش ف ا ع ة و ر ؤ ي ة المؤمنين لربهم يوم ا ل ق ي ا م ة وفي ا ل ج ن ة على ما شاء الله سبحانه وتعالى وحوض النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يكون بعد الموت هو من ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر طيب الاخير الايمان بالقضاء القدر قال يتضمن ا ل إ ي م ا ن بمراتب القضاء القدر و العلماء يقول مراتب العلماء يقولون أ ن مراتب ا ل إ ي م ا ن بالقضاء القدر أ ر ب ع ة علم و ك ت ا ب ة و م ش ي ئ ة و خلق علم أ ن تؤمن أ ن الله سبحانه و تعالى علم كل شيء لا يخفى عليه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه و تعالى لو يقع كيف يقع و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه علم الثاني ا ل ك ت ا ب ة أ م ر الله سبحانه وتعالى القلم أ ن يكتب مقادير كل شيء الى ان تقوم ا ل س ا ع ة طيب الثالث ا ل م ش ي ئ ة للعبد م ش ي ئ ة و إ ر ا د ة لكن هذه ا ل م ش ي ئ ة و ا ل إ ر ا د ة لا يمكن تكون ن ا ف ذ ة إ ل ا بما شاء الله فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وما ت ش ا ء و ن إ ل ا أ ن يشاء الله رب العالمين الرابع الخلق فالعبد مخلوق و أ ع م ا ل ه ت ا ب ع ة له فهي مخلوقه مثله والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل شيء إ ذ ن هذه مراتب أ ر ب ع ة جمعها الناظم في قوله علم ك ت ا ب ة مولانا مشيئته وخلقه وهو إ ي ج ا د وتكوين علم أ ن تؤمن الله علم كل شيء و ا ل ك ت ا ب ة أ م ر القلم ان يكتب مقدر كل شيء لن تقوم ا ل س ا ع ة للعبد م ش ي ئ ة لكن هذه ا ل م ش ي ئ ة لا يمكن تكون ن ا ف ذ ة إ ل ا بما شاء الله فما شاء الله كان وما لم يشا ء لم يكن والرابع الخلق فالعبد مخلوق و أ ع م ا ل ه تابعه له فهي مخلوقه مثله نعم الاحسان قال هو ركن واحد وتحته مرتبتان أ ع ل ى م ر ت ب ة و أ ع ل ى ع ب ا د ة ع ب ا د ة ا ل م ش ا ه د ة أ ن تعبد الله ك أ ن ك ترى ع ب ا د ة ر غ ب ة وحب وشوق فيما عند الله سبحانه وتعالى وهل معنى هذا انه فقط عنده حب, حب و ولم يكن عنده شيء من الخوف لا احنا قلنا ان ا ل ع ب ا د ة هي التذلل لله بفعل ا ل أ و ا م ر واجتناب ا ل ن و ا ي م ح ب ة وتعظيما لكن في هذه ا ل م ر ت ب ة أ ق و ى دافع يدفع هذا العبد ل ل ع ب ا د ة هي م ح ب ة الله سبحانه وتعالى ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ل ا أ ك و ن عبدا شكورا إ ذ ن هذه أ ع ل ى م ر ت ب ة أ ن تعبد الله ك أ ن ك ترى ع ب ا د ة ر غ ب ة وحب وشوق فيما عند الله وهذه ع ب ا د ة ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام ممكن تصل إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة قال نعم ممكن و إ ذ ا لم تستطع الوصول إ ل ى هذه ا ل م ر ت ب ة لا يمكن تخرج عن ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة ف إ ن لم تكن ترى ف إ ن ه يراك ع ب ا د ة خوف وهرب وتسمى ع ب ا د ة المراقبه نعم ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل إ ح س ا ن ركن واحد وهو أ ن تعبد الله وحده ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إ ل ى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى وقوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إ ن ه هو السميع العليم وقوله وما تكون في ش أ ن وما تتلو منه من ق ر آ ن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا إ ذ تفيضون فيه والدليل من ا ل س ن ة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أ ث ر السفر ولا يعرفه منا احد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 قال ف أ خ ب ر ن ي عن ا ل س ا ع ة قال ما المسؤول عنها ب أ ع ل م من السائل قال أ خ ب ر ن ي عن أ م ا ر ا ت ه ا قال أ ن تلد ا ل أ م ة ربتها و أ ن ترى الحفاه ا ل ع ر ا ت ا ل ع ا ل ة رعاء ا ل ش ا ئ ي ة ط ا و ل و ن في البنيان قال فمضى ف د ب ث ن ا مليا فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أ ت د ر ي من السائل قلنا الله ورسوله أ ع ل م قال هذا جبريل أ ت ا ك م يعلمكم أ م ر دينكم هذا الحديث فيه الدليل على أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن و أ ن جبريل عليه السلام جاء يعلم الناس أ م ر الدين و قال أ و ل ا س أ ل النبي صلى الله عليه و سلم عن ا ل إ س ل ا م ثم عن ا ل إ ي م ا ن ثم عن ا ل إ ح س ا ن ثم يقول له صدقت هذا دليل يعرف ا ل إ ج ا ب ة و جبريل عليه السلام أ ي ض ا جاء في ص و ر ة ا ل م ت أ د ب مع النبي صلى الله عليه و سلم عندما تكلم عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن ص ت لكلامه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و قال الله سبحانه و تعالى فلما حضروه قالوا أ ن ص ت و ا إ ذ ا لا بد طالب العلم أ ن يعرف حقوق س ت ة حق أ و ل ا في نفسه و حق ثانيا مع الشيخ الذي يدرس عليه أ و المدرس مثلا و الثالث حق في المكان الذي يدرس فيه و الرابع حق مع زميله في ا ل د ر ا س ة و حق مع العلم الذي تعلمه ماذا يصنع فيه يعمل به ثم يدعو إ ل ي ه إ ذ ن الحقوق س ت ة حق في نفسه و حق مع الشيخ و حق مع المكان و حق مع الزميل و حق مع العلم الذي درس و حق مع الكتاب الذي ي ق ر أ فيه و يدرس فيه و هذه حقوق س ت ة حق في نفسه ا ل إ خ ل ا ص ل أ ن طلب العلم ع ب ا د ة أ م ع ا د ة ع ب ا د ة و ا ل ع ب ا د ة قلنا لا بد أ ن يتوفر فيها ا ل إ خ ل ا ص والمتابع إ ذ ن لا بد يخلص في نفسه طيب وما الى ذلك سوف اتينا إ ن شاء الله الثاني حق مع الشيخ الناس في هذا الباب يقول طرفان وسط وسوف اتينا ان أ ع ظ م شرك و أ و ل شرك حدث في ا ل أ ر ض ب ش ب ه ة الغلو في ا ل ص ا ل ح ي ن إ ذ ن لا بد أ ن نكون وسط مع الصالحين لا إ ف ر ا ط ولا تفريط في المكان الذي يدرس يدرس فيه والثالث مع زميله كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس وتقدم معنا أ ن ا ل أ ص ل م ذ ا ك ر ة العلم والحرص على أ خ ي ك ولا من أ ح د ك م حتى ي ح ب ل أ خ ي ما يحب لنفسه ومع الكتاب أ ن ه لا بد يحافظ على هذا الكتاب ل أ ن يعني الله سبحانه وتعالى انعم علينا بهذه الكتب لانهم كانوا في القديم يكتبوا على الحجاره وعلى الجلود وما الى ذلك و حق أ ي ض ا مع العلم لا بد يضبط هذا العلم و يتعهد دائما ب ا ل م ر ا ج ع ة و يعمل به ل أ ن ه وجب على من تعلم أ ن يعمل ثم بعد ذلك يدعو إ ل ى هذا العلم ل أ ن ه هذه ن ع م ة ولا بد يشكر هذه ا ل ن ع م ة قل هذه س ب ي ل أ د ع و ا ل ل ه على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني و قالوا فعجبنا له كيف ي س أ ل و يصدق ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ي أ ت ي ه م بهذه ا ل أ م و ر ا ل ش ر ع ي ة صحيح نعم و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لانه يوحى إ ل ي ه قال فعجبنا له ي س أ ل ويصدق هذا د ل ي ل ن ع ر ف ا ل إ ج ا ب ة ثم بعد ذلك قال اخبرني عن ا ل س ا ع ة فقال ما المسؤول عنها باعلم من ا ل س ا ع ة إ ذ ا كان الرسول البشري والرسول الملكي كلاهما لا يدري عمت ا ل س ا ع ة إ ذ ن غيرهم من باب أ و ل ى إ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما ت ى ل س ا ع ة وهذا أ م ر شرعي لكن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل فضلا يعلم أ ح د من بعدهم قال ف أ خ ب ر ن ي عن أ م ا ر ا ت ه ا وعلاماتها قال أ ن تلد ا ل أ م ا ت ربتها أ ن تلد ا ل أ م ا ت ربتها هذه ا ل ل ف ظ ة اختلف فيها العلماء على أ ق و ا ل منها انقلاب ا ل أ ح و ا ل ومنها أ ن تلد ا ل أ م ه ربتها يقول ان الملك تكون له ج ا ر ي ة تسرى بها عندما تسرى بها قال تنجب له ولد هذا الولد يوم من ا ل أ ي ا م إ ذ ا مات الملك يصبح هو الملك ف أ ص ب ح سيد على على ا ل أ م القول الثالث يقول يكثر عقوق الوالدين القول الرابع يقول انه يكثر الرق علي اعتبار ا ل أ ق ر ب والله أ ع ل م انقلاب ا ل أ ح و ا ل وان ترى, الحف ترى الحفاه العراه العالى العالى يعني الفقراء والله سبحانه وتعالى قال ووجدك عائلا أ ي فقيرا ف أ غ ن ا ك العالى يتطاولون في البنيان يعني تنقلب ا ل أ ح و ا ل ينقلب هذا الفقر إ ل ى غنى فاحش نعم والله أ ع ل م وصلى الله على محمد وعلى ا ل ص ح ب ه وسلم غدا إ ن شاء الله نراجع ما أ خ ذ ن ا من شرح أ ر ك ا ن الاسلام إ س ل م والإيمان و ا ل إ ح ا ا ن جزى ل ه ل الجزاء ش ي خير خ ع تحيات إ خ والايمان ن بن ك م مؤسسة في دار رجب ل إ ن ت ج ا ا ل ل إ ع م والتوزيع ا ل ب د ي ن ة ل ب و ي ة ه ا ت ف رقم ثمانية ث ل ا ث ة س ب ع ة ث م ا ن ي ثمانية ة تسعة ثلاثة